في القرن التاسع عشر تولد أسرة ميجي حكم اليابان يعني خرج من هذه الأسرة إمبراطور اليابان كان حال اليابان وقتها أشبه بحال الدول العربية الآن من حيث التأخر الصناعي والمادي الكبير أول ما فكرت فيه أسرة الميجي لمحاولة تجاوز واقع اليابان أن يقوم بإرسال بعثات علمية إلى أوروبا في هذا التوقيت كانت مصر قد سبقت دول المشرق جميعا في إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا وصلت اليابان مندوباً عنها إلى مصر في منتصف القرن التاسع عشر ليحاول أن يستفيد من خبرة مصر في البعثات العلمية فاتى هذا المندوب وقابل المسؤول عن البعثات العلمية في مصر قال له نحن بصدد إرسال بعثات علمية إلى أوروبا كما فعلتم أنت. البعثات العلمية من إلى أوروبا بدأت في عصر محمد علي بداية من حوالي 1820 ميلادين يعني من قوابط مئتين عام فقالوا احنا عايزين نستفيد يعني خبراتكم فكم عدد البعثات التي ارسلتموها الى الان فقال له عددا معين قال له كم عدد الطلاب قالوا ستين طالبا للدراسة طبعا بقول الارقام تقريبية ستون طالبا لدراسة التاريخ ستون طالبا لدراسة الاداب ستون طالبا لدراسة الاديان خمسة طلاب لدراسة الهندسة وسلاسة طلاب لدراسة الطب الورى تصنعون بدارس الآذاب والتاريخ والفلسفة والأدياء ما تصنعون به أليس لديكم تاريخكم وآدمكم وفلسفتكم ودينكم وإن كنتم لابد مرسلين من يدرس هذه العلوم ليفيدكم بما عند الغرب منها فلا بد أن تكون النسبة بينهم وبين دارس الهندسة والطب والعلوم التقنية لصالح من لصالح دارس الهندسة والطب والعلوم التقنية هذا هو التصور إيه الطبيعي يا لدينا أدياننا ولدينا فلسفاتنا ولدينا أدابنا ولدينا تاريخنا وإنما نحتاج من الغرب غير هذا وإنما نحتاج من الغرب غير هذا لم تمر على هذه الحادثة مائة عام حتى انتجت اليابان أول محرك صناعي مكتوب عليه صنع في اليابان. إلى الآن اليابان إحدى الدول الصناعية السبع الكبرى. ربما تجد عالما كبيرا في مصنع او مهندسا او مخترعا او كانوا وإذا دخل بيته ارتدت زي الرسم الياباني ربما تجد دكتوره في جامعة اذا دخلت بيتها ارتدت زي الرسم الياباني اليابان الى الان محتفظة بدينها اي نعم هو دين وسمي. لكن الشاهد انه لا توجد علاقة اصلا ما بين تقدم الدولة حضاريا وماديا وبين أن تحافظ هذه الدولة على ثقافتها ودينها وآدابها وتاريخها وفلسفتها من ضمن التعبيرات الطريفة التي قيلت أيام الغزم الأمريكي للعراق أن أمريكا لم تقصف محلاً واحداً من محلات مكدونالد يعني في علاقة بين علاقة ود يعني في خلال عمليات القصف لم تقصف محلها من محلات مجدولة النقة الإلمانية الموجودة في مصر الآن لا تريد أو تتصارف مصورة مرحلة لا تغيرها وهو أن هذه البلاد لكي تلحق بأوروبا لابد أن تكون كما قال قام حسين من حوالي سبيل عامة تطعق من أوروبا ليس على مستوى التقدم الحضاري أو المادي أو التقني في حسب وإنما حتى على مستوى الثقافة فلا بد أن تكون ثقافتنا غربية أمريكية أوروبية ومنسى ثقافتنا هذه لأنها الوسطة عمرها 1400 عام دين بدوي لا يصلح لأيال الناس هذه الذي استمع للأيات التي قرأها الشيخ اليوم في الربعه الأولى من صلاته ربما لم يكِ شيئا من خيال لظل أنها إنما نزلت بالأمس فحسب ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك أكثر هذه النخبة العلمانية الموجودة في مصر الآن مسلمين يزعمون أنهم مؤمنون بالدين الذي أنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونؤمنون بما أنزل على موسى وعيسى أيضا يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن تحاكموا من الطاوط سيكون هذا الطاوط قانون فرنسيا قانون هم لا يوجد شخصا عنه بإيطارة أي مجاعة بني وقد قولوا فيه الفرورين ويريدوا الشيطان وإيض اللهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسلطون عن صدود لو كان رأل من الناس يجهل أن هذا هو قرآه إن هذا الكلام قد نزل بالأمس فحسب لما شك في كلامك وبعدها في أيام قليلة فلا ربك لا يؤمنون حتى هذا الإيمان الذي يزمونه المؤمنون هذا الدين الذي يزمونه هذا الإسلام الذي يزعمون عنه دينه لا يقومون مسلمين حقا حتى, حتى يحكموك فيما تجر بينهم ثم لا يجب في أنفسهم حارة مما قضيته ويسلم تسليمه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قرى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الأمر هو تعالى هو سبحانه وتعالى هو من سبحانه وتعالى أقيم الصلاة وآت الزكاة نفس الآيات ضغط إذا كنت تريد أن تفر من هذه الآيات وتتملص منها فلا بد أيضا أن تفر وتتملص من أقيم الصلاة وآت الزكاة لتتملص من الدين كله ثم عيش يهوديا أو وصرانيا أو وثنيا إن شاء يتحدث من أولاهك عن مسألة علاقة الدين بالسياسة يلو بفعله خمس شبه رئيسي خمس شبه رئيسي إذا كلمته عن أن هذه السياسة ليس كلها دين ولكن الدين لا بد أن يضبط منها أشياء معينة نحن لا نقول أن الذي يحكم البلاد لا بد أن يقوم رجل دين يحكم من شاهد المسلمين ولا نقول أن نقول أي شيء في السياسة موجودة جوابه في, في الدين لا ولكن نقول أن قدر, قدر من السياسة يعني تخيلوا معايا كده ان التجار الصناعة السياسة العلاقة الزوجية العلاقة بالوالدين العلاقة بالجيار اي وقت من لما دول دول تخيل انها مراقب نا مراقب الله سبحانه وتعالى خالق النحوط وقع له والدين في علاقتك بزوجك. ثم قسمها آخر في السياسة في الاقتصاد في علاقتك بالوالدين في علاقتك بزوجك. ثم المساحة البيضاء أخرى ترى هنا لاجتهادك الاجتهاد كانت تميل في الشتاء والمرتد في الصيف تعود شكلك كنت لا دخل للشائعين هذا حاجة إذا لا يقبل الناس هذه المساحة التي يتكلم فيها الشائع. ان المقدس ان الدين مقدس والسياسة مدنسه ان الدين مقدس والسياسه مدنسه فكيف الدين المقدس بالمدنس يعني السياسة كان جسم فيها وفيها, وفيها وفيها والدين دي حاجه حلوه ولا بين خليها بعيد عن الايه السياسه جابوا لهم شو هي الوساطه انما لا يوجد تقييم مقدس من المدنس ليلغوص المقدس بالمدنس وإنما نريد تقريب المقدسة بالمقدس ليتعظر المدنس بالمقدس انت رأيك جلبينك ونصف ونصف وعايز تخسره خسروا رأيك ونصف موجود إذا كانت سياسة غشر وكاسف وإحتياج ومضارار ومخاتلة فشارك ماذا أنت وجدت مقدسة لتطريب هذه الأشياء عندما المجدس بماذا عرفته فيه اللي من, من هذا التمس الانسان نفسه لتعرف ان هؤلاء الناس يؤمنون ببعض الكتاب ويدخفوون ببعض الانسان نفسه برس عليهم هذه فيها جش وكاذب وحدية صح نفس احنا الانسان هل يرى الانسان من الناس تبعث بيوم مبارد؟ كل ما قلت الانسان ربما بشر وكما قادع ربما اخلق وعته لا يأخذ من ذلك احد من البشر ومع ذلك ارسل الله تبارك وتعالى بيانا بالوحي إلى الله البشر سواء كان هذا الدنس في السياسة أو في الاقتصاد أو في المعاملات الشخصية الذي يبعد الدين عن السياسة بدعوى أن الدين مقدس وأن السياسة مدنسة يلزم أو يجب عليه إن كان يفكر بطريقة صحيحة أن لا يتكلم عن كل شيء بما فيه الإنسان نفسه لكن الإنسان نفسه لا يخرج من من دنس وهذه حقيقة قول كثير منهم. يعني المهارة السياسة والمكرة والانتصار وبعد العلاقات الزوجية وبعد مكرة الصلاة والزكاة والحق ما هي بتيجي ايه؟ بتيجي سلسلة يقولون أن هذه الأحكام شبه الثانية أن هذه المشارسة والعرضة أن هذه الأحكام المبوضة وقصة وظامية تحقا ونحن في القرن النشر صح كم؟ فإزاي تبقنونها الثانية؟ بشريعة تبقنها التي يحكم بها يحكم بيها القوانين الآن لا تستطيع المخدرة عن ثلاثة تحكى الأولى القتل في جرائم الإعدام مثلا والتجارب والمخدرات العقوبة الثانية عادة السجن العقوبة الثالثة عادة الغرامات المالية صح كلام يعني لا تخرج لا يخرج قانون العقوبات عادة عن الثلاث عقوبات دول في عقوبة ما قلت سج الغرامات المالية صح أنا أعلم هل هذه العقوبات الثلاث لم تقبل بالميش البشرية إلا من سن. كل الحرارات من أيام القانون الجنال والقانون اليوناني لا تخرج عن القتل والسل والقبال الملي إيه جديد يا فهذه القانونة ضعيفة في القانونة منها القانونة والغوارات قانونة لا مصرنا من فبعاية مش من الف من المسابعة مش من الف ويهل سنة الاقوة بالسل والغوارات في القانون في قانون اللي هو يقرب من ثلاثة عام eu am fost. Când الشريعة أنزل كل شريعة اللي قاموا لتقتل مضايمون إلى ما شاء الله بالنسبة للأديان الأخرى إلى أن يأتي رسول آخر ينسخ شريعة الرسول الذي صدقه بالنسبة للمسلمين فدينهم الذي تقوم عليه الساعة فكان الله سبحانه وتعالى وقلوا أهل الإنجلي أن يحكموا بها في الإنجلي دل على الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذه الشرعة ليحكموا بها من أهل صلى الله عليه وسلم وصحبه والسلام وإنها في الهاتف القيامة الشيء التالي ياقرود ضافنا هذا قرود الشريعة طبعا مختلفين في, في التفسير. العلماء مختلفين في, في التفسير. في خلاف بين الفقهاء. هنقول أي شريعة. طبعا داركت على الناس. لإنه ببساطة أساس الأحكام الشرعية أو اللي ياد الأحكام الشرعية لا يختلف فيها العلماء فقط. يعني الناس دي دائما يعالجوا علنيين والموضوع النصائح تقطع يده. لو اثنان منا يتفاهم لا من الشافعية ولا من الحنفية ولا من الحنابلة ولا من المالكيين، بل وأقصى الفرق البدعي لا يوجد خالف في هذا الموضوع. يعني مشكلة ما بيننا وما بين هذه العوالم العلمانية هي في مسائل لم يختلف فيها الفقهاء، في مسائل لم يختلف فيها الفقهاء أصل. يعني ما هو أصل العلماء بيختلف؟ أو بيختلف؟ بس المشكلة دينا بنكم في القوانين التي تحكم الدولة نختلف فيها من الوان. قطع يالدي دور ان احكام والراجم والكلام ده فيه وحشيه طبعا لو اندبع الحق هو اهلاقه ان السماوات و حكم حقوق نفسه اللي هم موجود في القانون بتاعنا ده هناك عدة قوليات امريكية وعدة دول روبية لا تطبقه بدعوى ان هو ايه؟ ان هو وحشيه فلو تطبق مسائل الوحشيه دي لنهوالي الناس لانه تطبق على الناس حقه وهو تريد واحد بكرة هنا جماعة حتى السجن ده الواحد بيخش السجن. النجا من ضرب الحراس من ينجو من ضرب المسجونين النجا من اعتداء كذا لن ينجو من اعتداء كذا لان لم يكن من حفلات الاغتصاب الجماعي التي تحدث في السجون مش هقول السجون دي يعني تهذبها او يصلح ولا اعرف حد فيه حد ذكر السجن فهو بيصلح بيشاورني عليا واحد في الالف وراه عرضه ان يصلح من السجن كمان ده انا ربنا هداه تاب عليه لكن انا مع عمر حياتي ما شفت واحد دخل السجن فهو بيقدر في السجن حياته صراحة ما سمعتش عنه ده. بل السجن كلها ممكن يشوف كل التهذيب وإصلاقه وابطلوا عيادة عنه المجرم أو هو مفش السجن بجنحة ولا مفش الأحباس سرق كم تفاح من واحد بيطلع مجرم مختلف يعني فلو فل أنصفتم لقلتم أن هذه السجن هي الوحشية ولذلك لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم بالسجن ولا ما عاقب أحد خلفاء والسجن إلا في الوطلع قليلة جدا وكانت العرب العرب من المميزات التي أهلتهم بأن يبعث فيه من النبي القاتم أنهم لم يخضعوا استبدال ملك. يعني من المميزات التي أهلت العرب بأن يرسل فيه من النبي القاتم أنهم لم يخدهن استبدال ملك. فكانت مفصوله فيها أنفه وعزه. فكانت الأحكام المطبطة عليهم من أقصى الأحكام اتساقا مع هذه الأنفه والعزة. والذين يتكلمون عن ان حكم السرقة فيه قصوة لا يعلمون ان اكثر هذه الاحكام التي يتحاكم بها اصحاب القوانين الوضعية هي من اكثر محرضات الجريمة الواحد بيت بيسرع مصر ميون جنيه عقود السرعة من 6 شهور لخمس سنين من, من اكثر الاسباق اللي نخليها المحاكمات التي تحدث لرؤوس الظلمة هذه يظهر انها جاء بنتيجة ان احنا القوانين بتاعك اصدق القوانين غراء داع قوانين غراء داع ف... انت كلمت عن الوحشية وجدت يعني احكام القنارة ضعوا اكثر وحشية بلا شك انت كلمت مش اكثر يعني تدي فيها وحشية حتى المفاضرة ما تنفعشها بل احكام الله سبحانه وتعالى هو عالم بالبشر وفيها الرحمة والخير لهم وانا ذكرت من قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قومي 23 عاما يطبق فيها فيها شرع الله لم يقطع منه في وقعتين لم يقطع في وقعتين ستفاجة في 23 سنة فأحكام الله عز وجلّا فيها من الحزم وفيها من القطع عن الجريمة فتح من ينجروا كلامنا تعالى في حقوق عليكم أن شريعة الله عز وجلّا ليست هي الخدود هو الخضأ المشترك حقا يعني بين الإسلاميين وبين العلمانيين أنهم يتكلمون عن شرع الله وكأنه 3 حدود ولا 4 خدود ولا 5 خدود شريعة الله عز وجلّا حجّة الولدتان وإنّا تدخل بلّا من أول من المزومة القضاء ورولا بالاجتماعيات والمقصاص ورولا من المزومة كان فيها من الوقارة في عن الجراهر يعني هناك عدة رسائل دكتوراه في عدة جامعات في عن اصر تطبيق الشريعة في الوقارة من البراء اصلا حيث اصلا اذا طبقت الشريعة في جميع الناس واضحش القدود بس ستحدث عملية او ستحدث حالة من الوقارة في تجعل قدعا من قدود ما تستطبق تقل من القليل يعني كان يشوف شعوراً من الله عز وجل كلمة جميلة يقول المحض حد الزنا طرده بالشروط التي تجعل تظهر أو تجعل يظهر لا كد يكون إلا بأن يقر الزن على نفسه وبالفعل نرد حد النبي صلى الله عليه وسلم في زنا إلّا بالإقرار الزن إن بالإقرار الزن جاء رجل من الإمام الشافعي رحمه الله في درس فسأله سؤال فقال له الشافعي قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ فقال له أَوْ تَقُلُ بِيه؟ سأل الشافعي سؤال فالشافعي أجابه بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أَوْ تَقُلَ فاحمر وجه الشافعي وقال لهم أرأيت حول وسط زمارة اللباس بتاع النصارع حزام كده كانوا يبسوه أرأيتني مبسوه؟ في كنيسة، أو يتنقل صلته مستقبلًا، أو يعرض طقوسه في السماء إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فلا كان وهذا هدف ذلك في نفس الوقت الذي كان رضوان رحمه الله. يقف في شوفة منزله ويقف في السحافة والأرض أنتري حق شدي فأيهما سوف يتيني خراجك من اتساء روحة هذه الدولة التي كانت تحكم بشرع الله عز وجل اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا يا رب اللهم حكم فينا كتابك يا رب صلى الله عليه وسلم وبركاته ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم